فَنطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا فَنطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا اما انا فقد ارتكست لدوله احيت لنا بين الظلام ونورا لنا بين توحيد دون تاخر ويقام سوق البادلين بكورا من مزق الصلبان من مزق الصلبان من مزق الصلبان حول عداتنا من ارهب الكفر اللعين كثيرا بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا فان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه نيرا اما انا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين قضام نورا احيت لنا بين الظلام نورا وقامت التوحيد دون تاخر ويقام سوق البادلين بكوره من, من مزق الصلبان من مزق الصلبان من مزق الصلبان حول عداتنا من أرهب الكفر اللعين كثيرا بان ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا أحيت لنا بين الظلام نورا